صبرا فإن الصبر للأحرار زاد ولو زاد البلاء بهم لزادوا صبرا فإن الصبر للأحرار زادوا ولو زاد البلاء بهم لزادوا أيجزع من يرى في الصبر بابا اذل الفردوس يوصل من اراد ايجزى من يرا في الصدر بابا اذن الفردوس يوصل من اراد ساكذب غيظتي وارضي لومي جلاد لا يدانيه العباد ابث لسجدتك لوعات قلبي وأغسل بالبكاروح الشرود عزيزي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هنا من أمام مجلس الدولة وهذه الوقفة الاحتجاجية الخاصة والمتعلقة بقضية الأخت المسلمة كاميليا شحاتة أقف معكم هذا الموقف في مشهد ربما لم يتكرر قبل 25 يناير وهو ان اقف مع سياده العميد طارق فكري وفضيله الشيخ ابو يحيى في كدر واحد السلام عليكم سيد العميد اليوم كان هذه الوقفة الاحتجاجية تقييمك ايه للاخوة الذين وقفوا هذه الوقفة كان وقفين بشكل ايجابي بشكل سلبي صدر منهم شيء غير مناسب لا بس صراحة كانوا ناس في منتقى الاحترام وسلميين وناس بيطالبوا يعني بمطلب سلمي ومطلب مطلع شرعي وكانوا في منتقى الانزابات والاحترام واسناء الوقفة وهديين واحترامين وفيش حالة خالص لها كان فيه خوة ومحبة ووافقة هاديا طيب امبارح كان في بعض الناس اشاعت ان السلفيين سيقومون اليوم بالاعتداء على كل امرأة غير محجبة او على كل امرأة غير مسلمة ويلقون عليهم زوجاجات مياه النار واعتداءات واعتقالات لهم الكلام ده كله تقييم حضرتك بيتقلق وفي حين انك بتشوف الشباب المسلم لما بيجي يوقف بيوقف بشكل منظم وشكل ايجابي طب الاشاعات دي كمين مصدرها والله بعض وسائل الإعلام وقنوات الكبيرة تناولت القضية دي في برامج التوكشو المسائية يعني ومقرد اشاعات تترددت بس يعني لا دي اشاعات لا اساس لها من الصحة والغرض من طبعا معروف صارت الفتن يعني صارت الفتن اه طبعا بلا شك بلا شك, بلا شك والبلد مش نقصة يعني عملية عايزة وعشان البلد تقوم على حلة والاقتصاد يقوم والناس شوف اشغالها بقى وتشوف مصالحها والبلد تقوم على حلة وتتقدم لان كده الوضع بصراحة صعب عكل مش على حد بينه عالناس كلها يعني بارك الله فيك شكرا الكريم ابو يوحى السلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك في قناة الحكمة واهلا بيك في هذه الوقفة الاحتجاجية الله يعزك وبرك فيك اليوم تم تأجيل القضية مرة اخرى الى 19 ابريل كيف ترى هذا التاجيل. بالنسبة احنا حضرتك رفعنا من القصل من يوم واحد تمانية علشان الناس اللي بيقولوا السلافين فين وانه لما العملية خاصة ركبت الموجة والكلام من ده احنا بنسأل بقى نقول الناس كانت فين من, من, من اثنين وعشر تمانية احنا من واحد تمانية حضرتك قصة كبيرة الواقف كانوا فين الناس كانت فين الناس الحقوقيين كانوا فين يعني بلاش نعتبع الحقوقيين كانوا فين فين يعني اللي أشاعت هذا الخبر, أشاعت الخبر منظمة حقوق المرأة خبر لاعتداء لا على النساء تلقفوا سين او صاد من الجماعة الإعلاميين إذا كان معرفش أضر أول اسمه ولا لأ عمر أديب هو اللي تلقف هذا الموضوع وبعدين تكلم فيه بصورة كبيرة جدا مع العلم أنه كان تم الاتصال مع زوجته للميس الحديد وعلى التنسيك على اساس احنا نفهمه الصورة قبل كده طرحوا قضية ان احنا اعتضينا على عربية الدكتور عصام شرف وانحنا محدش يزايد على حبنا لعصام شرف وعلى توفقنا معاه وانحنا عادنا معاه قاعدة محترمة جدا كان فيها الشيخ عادي العزازي وانا والستاذ خالد حربي ومجموعة من الاخوة البقيين كلمنا كلام رائع جدا والراجل حسنا ان هو مضغوط يعني وكده فطلعنا ومشينا الاخوة بطريقة حضرية جدا جدا وانطلقنا وان و وعدنا هو بوعد والحمد لله هو ماشي في تنفيذ وعده برده رحنا نيابتنا عادي وعملنا محاضراتنا ومشينا فيها مس سليم احنا من يوم واحد 8 حضرتك مقدمين بلاغات مقدمين بلاغات للنائب العام من يوم من يوم 1/8 وكان النظام واقف على حلو قوي يعني يعني كان واقف واقف يعني وكان والاخوه بيعملوا وقفات هنا وفي مسجد القاضي ابراهيم وفي مسجد الفتح وفي مسجد النور وكان كلها انتهت بطريقه سلميه ايجابيه في غايه الروعه ولا زلنا هنفضل على نفس منهجنا برضو حتى النهايه حتى النهايه يعني هنفضل على على موقفنا المهم حضرتك من ضمن الحاجات اللي قدمناها يعني لما كان المحامي العام بيأجلنا وتتأجل وبعدين يحله للجهات المختصه الجهات المختصه دي هي امن الدوله ياخذونا بقى ينفخونا ويعذبونا ويبهدلونا ونرجع نقدم محضر ثاني وهكذا لحد ما من ضمن المحاضر اللي قدمناها قدمنا في السيد رئيس الجمهوريه السابق بصفته هو صاحب قرار التسليم وداعا وثائق موجوده مش موجوده من زمان يعني, يعني مش حسن عبد الرحمن طبعا هو صاحب التسليم اليدوي لكن صاحب الامر المباشر مبارك فاحنا رفعنا الرئيس الجمهورية بإلغاء قراره السلبي بتسليم كاميل ياشحاته وإلغاء أثاره فبنان عليها بلغنا بجلسة يوم 8-3 فجينا يوم 8-3 لما جينا يوم 8-3 حضرك تناسب هذا بالصدفة وقفت إخواننا بمطالبهم إخواننا في الوطن طبعا بمطالبهم اه واقفين بقى طبعا رفعت سلبانهم الكبيره جدا اللي هي ادوات حرب وكده كانت سلميه سلميه الشاهد من الموضوع حصل بقى انه الميليشيات اللي طلعت بقى تقطع الطريق على الناس في في في وغيرها في المجلس الملجئيات طلعوا لهم العلبه بتاعتك يعني وحصل اشتباك اقحم فيها السلفيين بقصد وبغير بغير قصد الله اعلم يعني ولكن احنا احنا بنقول انه يعني ربنا كتب يعني ربنا كتب طب انا اخصلك على الموضوع الخلاصه ان انا اخصلك على الموضوع بجلت جلستنا النهارده النهارده المكان ده حضرتك ده مكان يعتبر اداري يعني مجلس الدوله يعتبر اداري بيشوف ورق قصاد ورق ما بيشوفش حضرتك يعني ما كده عين عينك ويتكلمهم زي الجنيات. لا فالرجل لما أجلنا اليوم 29 على أساس ان احنا نجيب له شهادات نجيب له كلام لا, لا أجلنا اليوم 29 النهاردة على أساس ان احنا نجيب له شهادة نجيب له شهادة مكتوبة بهذا الكلام احنا لما رحنا لدكتور عصام شرف وقال لنا سلوكوا الطرق القانونية وبعدين تتحلوا أنا بدعمكم وكده وحتكون اتضحت الرؤية بالنسبة لي وكده سعينا في مساعينا والحمد لله كل متجاوب الحمد لله الوضع تمام جدا وفعلا فعلا في ثوره في ديمقراطيه حقيقي يعني يعني بقول لك بجد يعني أنا انا لمست القديم ولا بس الحديث يعني اذا 19/4 ميعاد ما فيش مشترك انه كانت العمليه متوقفه على ان احنا نجيب كلام النيابه النهارده اللي هو الكلام الرسمي ونسلمه انيو النهارده كانت واقفه على اساس ان استدعوت بتوع الازهر وجنب بتوع الازهر ودي بقى بشره الكل يعني جنب بتوع الازهر الشريف وكانت المفاجاه ان مش بس شهدوا ان كاميليا صحتها جت هي والشخص هي وابو يحيى والشخص الثاني محمد ابو واد معانا الشاهد الثاني وجوم ومشينا لا ده كانت المفاجاه ان الراجل طلع من جيبه ثلاث صور شخصيه بتوع كاميليا صحتها لازال محتفظ بيهم وصوره البطاقه بتاعتي وبتاعتها وبتاعه محمد حرزتهم وقال وهي محجبه آه. هي الصورة اللي انتشرت لنشارها الأستاذ خالد حربي على المرصد الإسلامي وانتشرتها صوت الأمة والصور اللي اتنشرت اللي هي اللي, اللي الجمهورية دعت علينا دي مراحل فبراكة الصورة وإن شاء الله هجهز له أنا ده بقى الأفتار علينا الخلاصة أنه أنه هنا جينا بصورة ودية للراجل قلنا له بعد ساعة, واحد بعد ساعة واحدة ممكن نجيب لحضرتك ممكن نجيب لحضرتك اللي هو الملف بتاع اللي هو يعني شهادة من النيابة بانه جار التحقيق وادل أدلة الرجل ده عايز أدلة بس فهو أجلنا ثلاث أسابيع أجلنا ثلاث أسابيع طب شخنا بيوحي احنا شفنا ملف حوالي مدته ساعة زمنية على الانترنت أمس 57 ديئة تحديداً عن يعني ما لسه ما مما تعرضت له في جهاز مباحث امن الدوله في مدينه نصر فتقول ايه دلوقتي لوائل نور القيادي في امن الدوله الذي تولى ازائك والله وما ربك بالغافل عما يعمل الظالم يعني ما ربنا مش غافل يعني ودي دعوات كاميليا اللي انت ثبتها مسبه كبيرة اللي انت قذفتها قصف قذف محصنه اللي قلت دي بنت صفاتها كذا وكذا وكذا واللي انت عزبتني علشان اعترف باي اي علاقه قاسمه بينه وبنا هي دي وانه يعني الضغط بتاعك انت وامثالك الضغط بتاعك انت وامثالك هو اللي ولد هذا الانفجار وايه اللي احنا علاقتنا بالشرطه ممتازه جدا ولا كانت بقى من الدوله اسال تابع علاقتنا بهام الدوله مينيا بقى من الدوله غيرها طبيعيين جدا ومسالمين الضغط بتاعك ده هو اللي بيولد وأمثالك انت وامثالك اللي نظام الرئيس مبارك شكرا لك يا اخي واحيا شكرا لك يا ساتر عمي صبرا فان الصبر للاحرار زاد ولو زاد البلاء بهم لزادوا صبرا فان الصبر للاحرار زاد ولو زاد البلاء بهم لزادوا, لزادوا يجزا من يرى في الصدر بابا إلى الفردوس يوصل من أراده أيجزع من يرى في الصبر باباً إلى الفردوس يوصل من أراده سأكذب غيظتي وأري ظلومي جلاداً لا يدانيه العباد أبث لسجدتي لو عات قلبي وأغسل بالبكى روح الشرود تعرف بحضرتك النقيب محمد عبدالهدي أهلا سيد سعد النقيب شهرة كي دلوقتي بعد عودة الشرطة للشارع وفي ظل هذه أيضا الوقفات الاحتجاجية من الإسلاميين تحديدا والله الناس ما عملوش أي مشاكل خالص والحمد لله احنا كل الشرطة موجودة بكمل قوتها في الشارع وما فيش أي مشاكل الحمد لله يعني فيش أي مظاهر النهاردة لا لا عايز تسجلها لا والله الناس محترمه وناس زي الفل والحمد لله احنا كلنا بقوتنا في الشارع واحنا ما بطلناش شغل وان شاء الله هنفضل في الشارع لغايه ما نرجع له وضعه الطبيعي قول ايه الجمهور المشاهدين اللي عنده تحفز احيانا ضد ضباط الشرطه والله الضباط في ناس منها كتير قوي كويسه وكل كل عنصر فيه الحلو وفيه القيس فان شاء الله باذن الله خير يعني لن يجدوا الا ما يسرهم باذن الله من ضباط الشرطه في المرحله القادمه ان شاء الله وبالفعل بعد ما التعديلات حصلت والتشغيل تزبط والدنيا بقت الحمد لله كويسة حتى الحمد لله الزباط كلها في الشارع والناس كلها بترحب بينا في الشارع جدا بصراحة يعني الحمد لله شكرا جزيلا شكرا صبرا فإن الصبر للأحرار زاد ولو زاد البلاء بهم لزادوا صبرا فإن الصبر للأحرار زاد ولو زاد البلاء بهم لزادوا ايجزى من يرى في الصدر بابا اذا الفرد وسيوصل من اراد ايجزى من يرى في الصدر بابا اذا الفرد وسيوصل من اراد تكظم لا دلا دل يدانيه العباد ابث لسجدتي لو عاتق قلبي هذه الوقفه نبعا ما يسمى التلاف دعم المسلمين الجدد وهذا الاتلاف فهو مجموعة من المشايخ والإعلامين والقانونيين منوط بهم إدارة أزمة الإخوة والأخوات المسلمات اللي تم احتجازهم من قبل زباط امن الدولة للنظام السابق وتسلمهم للكنيسة لإداحهم في الأديرة أو في دور الرعاية او ما خلافهم اللجنة دي مكونة من مشايخ كثيرين زي الشيخ محمد عبد المقصود والشيخ عبد المنعم الشحات والشيخ حافظ سلامة والشيخ عبد المنعم البري وبقية الإخوة الإعلاميين القائمين على المواقع وعلى المنتديات الفاعلة في هذه القصة إحنا هدفنا من هذه الوقفة هو إعادة الأذهان لهذه القضية وفعليتها وذخمها الإعلام الذي بالضرورة هو سيؤدي إلى تحريق القضية قانونيا لأن القضية بالفعل يعني تم فيها شيء جديد إنه هو موظفين الأزهر شاهدوا في نيابة أصر النيل إنه الأخت فعلا جات أكثر من مرة مرتين بالتحديد لإشهار اسلامها وتم إرجعها وأيضا في شهود آخرين ظهروا على المسرح وشاهدوا بإنه الأخت كانت معاهم وأسلامت وصلت وقرأت القرآن وهكا. فنظر القضية الآن في مجلس الدولة وهذه الوقفة لتدعيم هذه القضية وتدعيم القضية من ناحية حقوقية أن هذه إنسانة أسلمت فتم اقتيادها واختطافها من وسط البلد وتم اقتيادها عن طريق زباط أمن الدولة وتسلمها للكنيسة طبعا الأحداث السابقة تم صرفة الأزهان عن هذه القصة فأحنا بنعيد الأزهان لهذه القصة ونعيد فعليتها ونعيد لها حقها وإن شاء الله تعالى نريد من هذه الوقفة ومن الائتلاف بشكل عام أن احنا نقطع الطريق على كل فوضى وعبثي يريد أن ينتهز هذه الفرصة وهذه الإشكالية الموجودة في المجتمع ويبنى عليها أشياء يعني قد لا تحمد عقباها فإحنا عملنا هذا الائتلاف وعملنا هذه الوقفة حتى نقطع الطريق على أصحاب الثورة المضادة وعلى كل الذين يردون لهذه البلد أن تدخل في نفق مظلوم صبرا فإن الصبرا صبر للأحرار زادوا ولو زاد البلاء بهم لزادوا صبرا فإن الصبر للأحرار زادوا ولو زاد البلاء بهم لزادوا فيجزع من يرى في الصبر بابا اذل فرت اوسي اوصل من اراد ايجزى من يراد في الصدر بابا اذل فرت اوسي اوصل من اراد ساكظم غيظتي وارضي لومي جلاد لا يدانيه العباد ابث لسجدتي لو عات قلبي وأغسل بالبكى روح الشرود خالة حربي مدير المرصد الإسلامي والمتحدث الإسلامي باسم الائتلاف دعم المسلمين للجدد الائتلاف وهي حقوقية مدنية بتقوم على سبب قيامها أن هي لاحظت أن في عدد من المسلمين الجدود تم احتجازهم داخل الأديرة والكنائش نتيجة تحالف كان موجود ما بين النظام السابق وما بين الكنيسة أدى الاعتقال عدد من المسلمين المسلمين دول كبينقسموا القسمين في ناس أشارت فعلا إسلامة وخدت أوراق سبوتية وتزوجت وعاشت حياة إسلامية يعني حياة إسلامية عادية جدا وتم اختطافهم بعد إسلامهم واعتقوا في الأديرة زي أمان استفانوس اللي بعدما تزوجت وقعت حامل في 6 شهر تم اختطافها واعتقوا اعتقلت وهي حامل في دير سماه الخراص المؤطر في ايضا كنيستين مصري قليني وفي نوع آخر من المسيحيين الجدد دول اتمسكوا واعتقلوا وهما في طريقهم لاشاره اسلام او بعد شرسه مشرطا زي كاميليا شحاته ذاخر ووفاء قسطنطين مري عبد زكي وغيرهم العشرات لاتلاف قام عشان يوفر الدعم القانوني والحقوق للمسلمين الجدد ويطالب باظهار حقيقتهم احنا بنطالب ان هم يخرجوا ويعلنوا عن حقيقتهم في ظروف مطمئنه نطمئن ان هم في كامل حريتهم سواء كانوا مسلمين او غير او اوعدوا الى المسيحيه مره اخرى ايضا بنطالب بمحاكمه ومحاسبه كل الذين تورطوا في اختطاف واعتقال مسلمين جدد ايضا بنوفر الدعم الحقوقي والقضائي لكل المسلمين الجدد احنا وسائلنا اللي بنتخذها وسائل متاحة في المجتمع الان مظاهرات بلاجات للنائب العام اجراءات قضائية وسائل ضغط وفترقنا ان شاء الله احنا عارف نفسينا للمجتمع الدولي ونحصل على موافقة واعتراف من المجتمع الدولية باعتبرنا كأي حقوقية مدنية للدفاع عن المسلمين الجدد المتهضين في هذه البلد صبرا فان الصبر للأحرار زادوا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 إلى الفرد وسيوصل من أراده سأكذب غيظتي وأري ظلومي جلادا لا يدانيه العباد أبث لسجدتي لوعات قلبي وأغسل بالبكى روح الشرود السلام عليكم ونحط الله وبركاته طبعا قضية قضية رأي عام لا هي قضية فئوية ولا قضية شخصية ولما كتبنا في بيان تأسيس لإتلاف دعم المسلمين الجدد بينا أن قضيتنا قضية أمة يجب أن ينتفض لها كل المسلمين بجميع طيافهم ليس السلفيون فقط وليس الإخوان فقط وليس الإسلاميون فقط بل كما نص أهل العلم على أنه يجب على كل مسلم أن يحاول وأن يجهد في استنقاذ الأسرى المسلمين الذين اختطفوا أو احتجزوا بغير وجه حق وبما أننا نقول أننا في دولة قانون يجب علينا أن نظهر هذه الأخت للرأي العام حتى لو قالت أنها غير مسلمة لكن معنا عشرات الأدلة أدلة متضافرة بلغت حد التواتر تواتر تثبت أن هذه الأخت قد أسلمت تبدأ قضيتها منذ أن كانت مدرسة في إحدى المدارس ثم تعرفت على الإسلام عن طريق بعض المعلمين الموجودين معها فظلت تبحث عن الإسلام حتى هدها الله سبحانه وتعالى إلى هذا الدين الحق وشرح صدرها له ثم أرادت أن تظهر هذا الدين وأن تكون مختبئة بين أناس لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هربت بدينها فارة إلى الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه فلا ترجعون إلى الكفار يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن الآية الأخرى فلا ترجعون إلى الكفار لا هن حل لهم ولهم يحلون لهن لما ذهبت إلى لكي تشر إسلامها في مبنى الأزهر كان هناك معلومات مسبقة عنها وأمروا أن يسمح بإخراج شهادة اشهار اسلام لهذه الأخت الطاهرة العفيفة ثم بعد ذلك تدوالت الأحداث التي يعلمها الجميع أو لو لم يكنوا يعلموها الأخب ويحيى الشاهد معها أخذوه وعذبوه وكذلك هي أخذت واحتجزت وسبت وحصل لها إهانات نفسية بل وجسدية كذلك حتى سلمت إلى الكنيسة من رمضان إلى الآن وهي محتاجة لا يعرف مصيرها لا يعرف أين هي لا يعرفها فوق ظهر الأرض أو تحت ظهر الأرض فالمطلوب الآن أن يأتلف الجميع على قلب رجل واحد حتى لو لم تكن قضية إسلامية فهي قضية حقوقية يجب على كل المهتمين بقضايا حقوق المرأة وقضايا حقوق الإنسان الذين يعني حاولوا كثيرا أن يبينوا أن الإسلام يمتحن المرأة أو يضيع حقوقها هذه مرأة نريد أن تظهر لنا أين هي وأين حقوقها ونريد أن تظهر جميعا أمام الملا حتى يعني نزيل الشبهة ويزال الاتباس حول مصير هذه الأخت المسلمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرجها ليست كاميليا وحدها بل هناك وفاق الصنطين هناك عبير ناجح هناك تريز هناك كريستين هناك مريان هم كثريات هؤلاء الأخوات التي أسلمت وتسجيلات صوتية لهن بل وتسجيلات فيديو تثبت أنهن أسلموا بعد أن أسلمنا اختطفوا وسلمنا إلى الكنيسة وكأن الكنيسة كما يكرر الشيخ نالفاض الحظ السلامة دولة داخل الدولة او كانها فوق الدولة بحيث أنها تستطيع أن تعطي الأوامر ولا تستجيب ولا تستجيب لأي طلب يطلب منها كان يوم الثامن من شهر مارس هناك وعد من الدكتور عصام شرف أن يبحث هذه القضية وأن تخرج إلينا هذه الأخت العفيفة الطاهرة ونحن ننتظر الآن ونسأل الله سبحانه وتعالى يؤسر ذلك صبرا فإن الصبر للأحرار زادوا ولو زاد البلاء بهم لزادوا صبرا فإن الصبر للأحرار زادوا ولو زاد البلاء بهم لزادوا يجزا من يرى في الصدر بابا اذا الفردوس يوصل من اراد يجزا من يرى في الصدر بابا اذا من اراد ساكذب غيظتي وارضي ظلومي 129. جلادا لا يدانيه العباد أبث لسجدتي لوعات قلبي وأغسل بالبكاروح الشرود